وجعل الْقَمَرَ فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألم فَخَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَارَاتٍ طِذَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْتَ سِرُجًا الله وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَظَاتٍ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُم مِنْهَا bag goya la la komun a مِنْهَا mett رب لا تذر على الأرض من الكافرين بيار <تصفيق> <سؤال> <سؤال> أمي يضل عبادك ولا يالد إلا فاجرا كفار رب برفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن الله الله, الله. الله Who is من والمؤمنين والمؤمنات ولا تدّي الضالين إلا تضر وما هو أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا الشم تكورت <تصفيق> وإذا النجوم انكدرت <تصفيق> وإذا الجبال سويت وَإِذَا النَّجَارُ عَصَبَتْكَ وإذا, وإذا, وَإِذَا النُّفُوسُ حُشِّيَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ قُطِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوَّدَةُ سُئِلَ احْمِسْنِي الَّذِي رَأَى مَنِ الرَّقِّ إِذَا بسم الله الرحمن الرحیم یا جد انت قویت و ایذن ندود وَإِذَا الْجِبَالُ تُرِيدُ وَإِذَا الْنَجَارُ طِلَتْ وَإِذَا الْأُوتُحُ جَتْ فَإِذَا السماء انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ لا li ku watin mari dadi laroo ki matinpaen tanmmaami ni ولا قد رأى ولا قد رأى وبلفق Oh mm -hmm. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البعار فجرت وإذا القبود نفس ما قد دمت وخطو <تسجيل> يا ايغنيس الإنسان ما ظرك ذنالك لي الذي خلق I trust. I love thee. I call a bet. I وعلينا انما اضرار لا فما أدري كما يوم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد بسم Ah أكتب أن لم يره أحد ألم نجعل له مرعي نا قبت و. lives